عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الأحبة هذه حلقة جديدة من حلقاتنا رمضانيات الحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حول الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس في شهر رمضان كثير من الناس لا ينتبهون إلى عظمة هذا الشهر وإلى استفادة منه وبالنسبة لهم يوم أيامهم تمر كباقي الأيام أو أنهم يهتمون به ويفعلون فيه أمورا لا يفعلونها في غيره. من ذلك أن كثيرا من الناس لا يصلون ولا يصومون ولا يتعبدون إلا في شهر رمضان. هؤلاء الذين يسميه بعض الناس بعباد رمضان. فتجد مع دخول اليوم الأول من رمضان المساجد ممتلئة، وتجد الناس تخرج وتشتري الملابس العربية والملابس الملابس التقليدية حتى تلبس في هذا الشهر وكثير من النساء يحتجبن أو يتسترن على الأقل وكثير من من من شهر الخمر يقطعون الخبر قبل أربعين يوم من شهر رمضان وما إلى ذلك الأمور هذه أمور حقيقة طيبة تدل على تعظيمه من هذا الشهر إلا أن من الأمور التي يجب على الجميع أن يتنبه لها أن الله الذي فرض علينا شهر رمضان هو الله سبحانه وتعالى الذي حرم علينا هذه المحرمات حرم علينا ترك الصلاة، حرم علينا اتيان المحرمات كلها، حرم علينا شرب الخمور، حرم على المرأة أن تتبرج فالذي حرم هذا هو الذي حرم هذا فتعظيم شهر رمضان أمر الحسن حقيقي ويدل على إيمان في القلب إلا أن الاقتصار على ذلك هو الخطأ الذي لا ينبغي أن يكون وذلك نجد من المظاهر التي تظهر في كثير من بلاد المسلمين أن المساجد تبتلئ في اليوم الأول أكثر من الثاني ثم من الثاني أكثر حتى إذا ذهباً صرم الشهر خلت المساجد فإذا جئت لتصلي بعد خروج شهر رمضان تشعر بالاكتئاب من فراغ المساجد من أهلها فلذا على العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يستغلوا وجود الناس في المساجد ويعظوهم ويبينوا لهم خطورة ترك الصلاة يبين لهم خطورة ترك الحجاب الشرعي، يبين لهم حرمة وشدة تحريم شرب الخمر وما إلى ذلك من المعاصي، ومن ذلك أيضاً يعني من الأخطاء التي يفعلها كثير من الناس في شهر رمضان أنهم يصومون عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، لكنهم لا يصومون عن الفواحش والآثام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخر وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إذا نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصخر ونهانا عن الرفث وهو القول الفاحش فما بال كثير من الناس إذا دخل شهر رمضان تغيرت أحوالهم وأصبحوا كما يقول العام مرضنين. وانظروا إلى هذا المصدر كيف اشتق وأصبح معنا قبيحا مرضى أي أنه أصبح خرم للمجنون يفعل ما يشاء ويصرق في هذا ويشتم هذا ويلعب هذا ولا حساب ولا عقاب عليه لأنه مرضى معذور بدل أن يكون دمث الأخلاق ويكون حسنا الكلام. ويتقي الله سبحانه وتعالى فلا يرفض ولا يسخب وإن ساب أحد أو شتمه ويقول إني صائم إني صائم إذا به يسب ويشتم وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالون بسب الدين والرب والملأ وأقول إذا كان هذا السب خارج رمضان كفرا بالله والعياذ بالله فكيف في شهر الصوم؟ إن هذا لمطن للصوم فما فائدة أن تترك الطعام والشراب وتترك شهوة الفرج ثم تذهب وتلعن الدين والملة والرب فتكفر وتخرج من الدين بالله تعالى فعلى الناس أن ينتبهوا لهذا أن يبتعدوا عن مواطن الغضب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحمد الصحاق قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فأعادها عليه مرارا يقول يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فنهام عن الغضب لما يجره الغضب من الفجور والأمور التي يندم عليها صاحبه بعد ذلك. وقد ورد حديث حقيقة في إسناده نظر لكنه استنبط منه بعض أهل العلم معنا معنى إبطال الصوم لمن لم ينتبه لهذه الأمور. ابن حزم رحمه الله يذهب إلى إبطال الصوم بجميع الذنوب والمعاصي. وهذا الحديث هو. ما أتاني كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهما تغتابان، تغتابان الناس، فجئ بهما فإذا بهما تقيان دما عبيطا و غير جيدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما حل الله وأفطرتا على ما حرم الله، حرم الله أكل الحوم المؤمنين. وجعل الغيبه كما كما ياكل رحم اخي ميتا فكليتموها هاتان اكلتا لحوما اخوانهم او اخواتهم وانما او اخواتهم فلذلك على المرء ينتبه هذا الذي أورد الموالد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يجر لسانه فرؤية هي فقيه ما بك يا ابو بكر قال عمر فقال هذا الذي أورد الموالد فاذا كان أبو بكر وهو سيد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا فكيف بينامح نسأل الله أن يُسلِّمَنه؟ ومن ذلك أن كثيراً من الصائمين تسوء أخلاقهم في شهر رمضان فتجد المر بعد أن كان دمثاً خلوقاً وإذا به شريراً كئيباً كثيراً الصراخ كثيراً لغط وهذا من جنس ما سبق فالمرء يتقي, يتقي الله سبحانه وتعالى في الصومه ويعلم أن عبادته لا تتم إلا إذا أداها على الوجه المطلوب فلا يرفض ولا يسخب وإن شاء سابه أحد من أشبه ويقول إني صائم إني صائم ولو في ذلك من دوح ومن العيوب والأخطاء التي يفعلها كثير من الناس الخمول والكسل فشهر رمضان بالنسبة له هو شهر الخمول والكسل بعد أن كان شهر الفتوحات والانتصارات والأعمال الجليلة في تاريخ الإسلام إذا به يصبح اليوم شار القمول والنوم والكسل وبعضهم احتج بما رأىه البيهقي أن الرسول أسرى السماء قال نوم الصائم عبادة نعم نوم الصائم عبادة إذا, عبادة إذا تقوى على طاعة الله بها أما يمكث اليوم كله نائما فذلك ليس من عبادة في شيء بل هو من الكسل والقمول الذي يؤثر على صوم صاحبه فعلى المرء أن يكون نشيطا قويا وفي كل ذلك مصلحة الله مصلحة لأنك لن يمر يومك إلا بأن تنشغل بما يشغل ذهنك فلا تفكر في جوعك وعطشك فبذلك يمر يوم أما أن تنام وتظن أنك بذلك يمر يومك فقد أخطأت في ذلك ومن ذلك يا إخوة يا إخواني ويا أخواتي التوسع في المآكل والمشارك فإذا كان المقصود من شهر رمضان نشعر بب والمساكين ونص نصح كما ورد في الأثر صوم وتصحروا وقد ورد أن كثرة المطاعم والمشارب من أسباب الأدواء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبة يعني أن لا يبالغ المرء في الأكل و... والشرب وهذا قال فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه فأما أن نتخيل جميع المأكولات حتى أنه يروى أن جارية كانت في بيت إقوام صالحين فأخذها أو اشتراها أناس آخرون فإذا بها ترى أن تراهم يستعدون استعدادا كبيرا لشهر رمضان قالت له ما هذا الذي يستعدون لو ما أكله المشاركة قالوا نستعد للصوم لشهر رمضان قالت إني كنت في بيتي أقوام يستعدون غير هذا الاستعداد بالعبادة وإنطلاق القرآن وال ومن الوقت بما يرضي الله سبحانه وتعالى فأراكم تستعدون بشكل هل أنتم تستعدون للأكل أم تستعدون للصوم فعليكم معاشر الإخوة الأحبة أن تنتبهوا لهذا الأمر يأكل الإنسان ما يكفي ولا يبالغ حتى يأتي على الصوم بعكس المقصود منه وهو أن يصلح جسده ويتقرّب من الله سبحانه وتعالى أن فراغ البطن يعيم على العبادة أما امتلاء البطن فإن البطن ما تذيب وتفتّم أقول هذا القول استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين